بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم غلبت الروم في أ د ن ى ا ل أ ر ض وهم من بعد غلبهم وسيغلبون في بضع سنين لله ا ل أ م ر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله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 و إ ذ ا أ ذ ق الناس ر ح م ة فرحوا بها و إ ن تصبهم سيئه بما قدمت أ ي د ي ه م إ ذ ا هم يقنطون أ و ل م يروا أ ن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون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 ومن آ ي ا ت ه أ ن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أ ر س ل ن ا من قبلك رسلا إ ل ى قومهم ف ج ا ء ه م بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا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 ف إ ذ ا أ ص ا ب به من يشاء من عباده إ ذ ا هم يستبشرون و إ ن كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إ ل ى أ ث ر ر ح م ة الله كيف يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها إ ا ن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم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 فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل ولئن جئتهم ب آ ي ه ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون